إن علينا ج م ع ه وقرآنه ف إ ذ ان ق ر أ ا ه ف ت ب علينا قرآنه إن ثم ع بيانه كلا بل تحبون ا ل ع ا ج ل ة وتذرون ا ل آ خ ر ه وجوه يومئذ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 أ َ ي َ ح ْ س َ ب ُ ا ل ْ إ ِ ن س َ ا ن ُ ان يترك ََُ سدى ُ الم َْ يكن َُ ط ف َ ة ً من مني َِ ي ْ ن َ ى ثم َُّ كان ََ ع َ ل َ ق َ ة ً فخلق ََََ فسوى َََ فجعل َََ منه ُِْ الزوجين ََِّْ الذكر ََ و َ ا ل ْ أ ُ ن ْ ث َ ى